Okay. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مبيل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله ذباه وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عرضه ونبيه محمد وعلى آله وصخبه ومن سار على نهج العمدين أما بعد في محاضرة الليلة نعيش مع كلام شيخة السلام الثيمية في السلامة مريه وإن كان الكلام يحتاج منا إلى تركيز وإلى متابعة لأن أعرف أن أخوانا اللي معهم راحوا يقرأوا في البيت الكلام اللي حيقولهم الثيمية أو هنتكلم عنه أردف أحسن الكلام في الالغاز الاشياء كده تشعر فيها كان شيخ فلسفيه بيتكلم مع ناس ما نعرفهمش هو الناس بيقول نتمنى ان احنا, احنا لكن طالما احنا بنشرح الحساسيه التدمريه ونقول ان اجراحنا حساسيه تدمريه يبقى المفروض اللي يكون في فيه فكر ولا كلمه حساسيه تدمريه الا لما يكون واضحه عن طريقتنا لان اغلب الشراح لما يتكلموا عن رسالة سيد ماذا يسمعون يجوا عند هذه الاحياء وكأنها مش موجودة في الكتاب فما يعني ما يحاولش ان هو يبسط فيها او يشرح فيها ويتعمق فيها يقولك انا حايفيد انك بايه خبالك ازاي فاحيانا انا احنا ما قلنا اندريسة للطلبة هناك او كثير من اخوان يعني انا صراحا ما افعلتها انهم يقولوا ايه يا شباب من صفك كذا من صفك كذا مواش المقرر الله يكريمي مش واش معاني فما تتعبوش نفسكه في ايه في ريته ولا, ولا فيه وبعدين هو يأخذ من رسالة الدمورية الشيء السهل المنسور على طلاب العلم والخلاص لا إن كان يكتب الكلام بقى وكتبه بيرد على ناس نعم بيرد على ناس يبقى لازم الكلام يتكلم ولازم يتشرح ونحاول مع بعض حتى إن واحد مثلا لم يوثق فيه موثل المعلومة ماذاك اللقين لن يوثق فيه موثل المعلومة إذا في الحالة دي جد نتعاود معنا بشيء حسن نفهم ماذا يقتل شخص كم تيمية إلى أن نصد الفهم الصحيح المطلوب فبتيمية سمد رب على مين على الأشعارية إحنا قلنا دلوقتي إن وقبة المنهج أو شمولية في المنهج في التعامل مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله ده نبدأ أي واحد على منهج ثلث الصحة نتنا ممن قال الله تبارك وتعالى فيه أفتؤمنون للضعب الكتاب وتكفرون للضعب حيث أن واحد يأخذ جزء من القرآن أو جزء من الصفات اللي ورى الكتاب السنة فيؤمن به والجزء الآخر يعطله لا نحن نؤمن بكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا فيها مثلا بالتوحيد توحيد الأسماء والصفات فالله أخبرنا عن أسمائي وعن ألطافي المنهج اللي احنا نتعامل معه في باب الأسماء والصفات منهج واحد بيتمثل فيه إن الخبر الذي جاءنا عن الله يتطلب لإيه التصدير وإن كل الصفات الحق سبحانه وتعالى صفات ثبوتية صفات إيه ثبوتية تواحد يلي عن إيه صفات ثبوتية أقول لك عن صفات ثبوتية إنت مش لما بتيجي تتكلم عن شخصي الله 12 صفات بتقول إن إحنا نثبت ما أثبته الله لإيه لنفسي وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أكيد نسمع أثبته خد منها مصطلح إيه ثبوتية عن السلف وكل صفات إلا إلا ثبوتية بخلاف الأشعارية الأشعارية أقول لك لا الصفات الثبوتية سرعة الصفات الثبوتية كاملة بس وباقي الصفات من يدرشنا عليها صفات ثبوتية لا نقول عليها صفات ظاهرها مستحيل تدل على التجسيم والتشبيه وكل نص أوامة تشبيهها يقوله أو صود ومتن بيها زينا بيعلموا لا نقولهم لا انت أخذت سبع صفات وقلت صفات ثبوتية تنبيه الصفات ده ربنا سبحانه وتعالى له من الأسماء المطلقة تسعة وتسعين اسم بتسعة وتسعين وصف انتوا خدتم من هذه الاسماء السبعة اللي هي الصفات السبعة لها او صفات المعاني هم اثباتها بالعقل الصحيح لكن ورد فيها اسماء اللهم الا في المريض والمتكلم يعني في الحي الحي, الحي, الحي, الحي دل على وصف الحياة السميع دل على وصف الإيه؟ السمع البصير دل على وصف البصر الإتقان دل على العلم وشامك ده يبقى العلم وقف العليم القدرة وقف القدير مفيش بس غير الإرادة وقف المريد بس ليس من أسمائل للمريب والكلام وقف المتكلم وليس من أسمائل للمتكلم فهم أثبتوا سبع صفات السبع صفات اللي أثبتوها قالوا هذه هي الصفات الثبوتية تابوا فيها الصفات يا أخواننا قالوا لا الصفات ديك صفات خبارية تدل على التشبيه والجسمية ويجب ان احنا نقاول او نفوض لان اولها ينفوض وكلمة تفوض معنى ايه؟ يعني كلام مدوس معنى يعني كلام من النافع ومعنىها ده معنى تفوض عاملهم فاحنا قلنا لأ شيخ سامة تايمية بيتعامل مع الصفات على ان كل الصفات صفات ايه؟ ثبوتية والذين استلاقي الضابط اللي بيضعه شاشة سامة تايمية اللي هو بيمثل منهج السلب بتمامن المفدد ما أثبته الله نفسه وما أثبته ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ فهتقول لأ في سبع ثبوتية أو الباء الصفات الخبرية نقول لك لا ينتظر ما ينفعش ده مش معتقد آله فينا الجماعة ولا ده أسلوبنا تعامل به مع كلام الله تبارك وتعالى إما ربنا نقول إحنا نصدقه في سبع صفات وباقي الاستفات هذه لا وصدقهم فيها ونقول هذه الاستفات تدل على التشبيه وما كان يمضغي ثماني بقى اما واحد يطاولوا لك ايه والله دي سدل على التشبيه وظاهر على مستحيل وباطل يعني انت عايز تقول ان رب تعالى فيما اخبر به عن نفسه للناس اخبرهم باشياء ظاهرها باطل ومستحيل ويدل على الجسمية واثبات بالي الشرك الى غير ذلك من ارصاص اللي قلوها لمثبتة الاستفات من اهل السنة والجناعة يعني شوف تطاول الناس الى اي حد وطبعا هو يقول لك انا افضل كويس انا افضل انزاه ربنا سبحانه وتعالى لان اصدي انني انزه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهات الحوادث بيقول لك تنزيه الله عن مشابهات الحوادث مش صفه سلبيه او صفه لابد ان تثبتها لله فكلمه تنزيه الله عن مشابهات الحوادث عن عن الحوادث يعني يقول لك ايه انزه ربنا عن مشابهات الحوادث زي زي انزه ربنا عن مشابهات الحوادث أقول لك نتذكره في استواء لأن المخلوق له استواء فلو أثبتت الاستواء يبقى أنت أثبت من ربنا أحد يعني لفة لا قيمة لها بل يعني طريقة تقيمة في نفي النقص عن الله تبارك أتعاد احنا قلنا امتريت الثلاث في إثبات السفات فاكرينها النافي المجمل والإثبات الإيه والنافي عندهم يتضمن كمال المقالة المهارة يقول لهم ما ينفيش عن نفسي وفق إلا ما يثبت ضده على طول ولذلك يقول لكل الصفات عند الله سبحانه تعالى السبوتية سواء كانت مثبتة أو منفية يعني نقول مثلا خلينا أوضح جهاز بعد لكن هذه المعلومة حتذكرنا بالنفاذ لم يقول ولا يفضل ربك أحدا دي الصفة سلبية ولا سبتية ها يتبطلوا إيه سلبية لا دناخي يتضمن كمال الضد يتضمن صفة ثبوتية للعز وجل ولا يرزم ربك يا حدا ده تهمين على طول ربنا ممصوب بالإيه بالعجل يعني كل وصف ورد في حق الله بنفس الظلم إنما هو الإثبات العجل ولذلك وصف العجل أو اسم العجل ما أردت شراحة في القرآن وصف العجل ما أردت في القرآن بالثبوت فأخصب بال... بالإيجابة او بالاسباب انما ورد بالنفي نفي الظلم المتضمن كمال العدل يعني الواحد اللي قالي العدل من عصاف الله فهم عن عصاف الله العدل من عصاف الله وانسان ليس من اسمائه عادل او عدل ليش من اسمائي الحسن طب وصف العدل كوصف ثابت بغير نفي اللي ورد ايه وصف العدل تتهمه من خلال نفي الظلم وما ردك من العديد يبقى أسهم أن النص فصفة الله أبيه العدل العقل العزيز وهي السفرات الثابتة للعز وذال من خلال نفي الظب قل ما أقول ولأ لكن عندما يقول مسلا لا تأخذه سينة ولا نوم لا تأخذه سينة ولا نوم يبقى معنى هذا إنه هو إيه حي هو قيوم في صفة الحياة والصفة القيومية طيب صفة الحياة والقيومية أخذناها من خلال نفي الوطف عن الله ومن خلال نفي والإثبات معا لانه عن الح القيوم ده اسبات. لا تأخذوا من سنة ولا نو. ده نافج السنة ونافج النهو انثبت برضو الحياة القيومية. ولذلك ده اعظم الن activityULTN 와ического القرآن فى القرآن ما تلاقيش وصف. ورص القرآن زى الوقت Linda. مرضونا يذكر الحياة القيومية بطريقين. طريقة عن طريق ن عن طريق الاسبات وطريقة عن طريق النهو اللي يتضمن باسبات. فكأن أثبت الحياة القيومية مرتب. وهي أعظم آية في ربنا يجيب أعظم في الأسماء في الحي الخيوم أنه وقف يولان رأس جميل أسماء تجد على عمد اللذوم لذلك أنه يذكر الحي الخيوم بطريقتين طريقة فقى إثبات وطريقة فقى إثبات خلال نفي الضد لا تأخذه سنة واناو ان واحد بقى يجي قولك لا دي صفات وبصفات سبوتية وإحنا أثبتنا الكلام ده بالعقل والبقاء لا ما تبدأوش بلاش نقول كنت ما تبدأوش بلاش نقولك بس أنت كده يا طب تجنى علينا إحنا بقولش ما تبدأوش إحنا بقول للناس لا أولوه اصرفوا فيه ما تثبتوش لله كوصف يدل على التشبيه والتكثير ومن قالك أنه يدل على التشبيه والتكثير وقالك أنا فاهم كده التفاهم كده يجلق في ذهنك مش في كلام ربنا جمعه تعالى أنا ونزب كلام الله على يكون فيه لب يدل على ظاهر باطل او على تشبيه او تكفيه ولذلك المتايمية شغل الشاغل في الان يقضي على اثقار هؤلاء بكل انواع الزياد وبكل انواع المنطق سواء المنطق بسيط يجب المنطق العامل فيجيب لي حاجة للخص العامل او منطق متفلسف الى اعلى درجة الفلسفة اللي يععد الفلسفة نفسه زي ما حنقرأ سواء تين الهدوات اقوله كنت تعمل اللي <تصفيق> لاني شاكت السابق بيتعاملوا هو مكلم مين الناس دول عايشين ولا ولا ست ثانيه تخرب لك ازاي مجموعه من الفلاسفه الباطنيه بيتعامل معاهم بشكل ترميزيه بتعاملات معينه في في الفاظهم كلام احنا هنحاول نبسط الكلام ونشوف لان في الغالب يعني كلامهم ما هو صعب ولا حاجه لكن لازم يشرحوا ولازم نقول ايوه انا مش هبسط بقى ده مش وقت انت تخليك معايا تدوت وتصبر تقول لك ازاي؟ لان المعلومة قالت وحيجي لها وقتها وهنتكلم عنها بالخصصية وإحنا ذكرناها من كده وعنا ما يبدو انت محضرتش صح؟ بقى لك حاضر من اول خالص يبقى اعطيد غيرت في المحضرات لان احنا قلنا انه النفي عند الثلاث يتضمن كمال الضب بعقف الخلف الخلف لما ينفع عن الله عز وجل الأوصاف. الاوصاف اللي بينفوها لا يثلثون فيها الكم يعني مول ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسر تقول له يعني عرب ولك ولا عرب يعني طويل ولك ولا طويل يبقى قصير ولك ولا قصير يبقى وسط ما ولا طويل ولك قصير يبقى رصف ولك ولا وسط أي حاجة هتقوله حكيف أخذ بالك إزاي ده نظام وقت الله بالنقص مش وقت الله بالكمال لأن الكمال إنك تنفي عنه وقت فتفهم العقل إن الله لا يخفى عليه شرف الأره لا في السماء يبقى حتى في المقابل وصف العلمي ولا كانت كل ما تقرا لكن احنا بقى هنقول في ايه وفي في ديت هتاخد وقت كتير فاحنا عايزين بس ايه نركز لان بعض اخواننا عايز يعني ياخد الدفعه التدريبيه في اسبوعين ثلاثه ويقول لك في اتفاق كده محمود يعني ايه ان هنقع في كتابه الميه العمر لا ان شاء الله هي بس الحاجات الصعبه هتيجي دكتور بلاي الاشياء السهله بنمشي فيها او بنتكلم فيها من عند فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل مين اللي قال ها الأشعرية الأشعرية هو من كم يقولهم إيه إن شمولية المنهج ضرورية إحنا في داب الصفات صلى ربنا أخبرنا عن شين وصدقه فكل ما أخبر عن نفسه أوصاف ثابتة لله عز وجل أسماء أو أوصاف فليه أنا بقى حقول أسبق سبعة وشين القول في الصفات كالقول في بعض القول في الصفات كالقول فين احنا المره اللي فاتت كده القول في بعض الصفات كالقول في بعض أو القول في الصفات كالقول في بعض يعني هقول نفس المنهج في الصفات اللي هقوله في البعض واللي في البعض هقوله في كله يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن اوصافه كامله يبقى لازم نصدق بها كامله واحد هيقول لك انا همسك اوصاف اللاهوت زي ما أبي داود الزوارب وهو كاذب في حوله وفي مذهبه مذهب الممثل يقولك له وده كودي ويده كيدي وعينه كعينه هذا الكلام باقف بس هتقولي الكلام ده في كل استفاد برضه ما هتقولش لا له وده كودي وإرادة, وإرادة كإرادتي وقدرات كقدرتي أخي بلك زي ما عينيه هتقولك انت خزار بقى قدرتك زي قدرت الله محدك عشبك مجيد لكن منها واحد انه منها جيب تمثيل او واحد قولك لا انا مش حسبت استفاد خ ويبدأ في منهج ايه التعطير النفي والتعطير معروف بسحمل انت مسئوليه انما هتقولي لأ انا حدث الصفة ده هي وما حدثش الصفة ده هي ليه بقى قل لك والله دماغي اخ دماغي بقى اخ بلك ازاي هو عامل دماغ اخ بلك ازاي هاي ايه قول لك ستبع دماغي بقى قول بقى لا ليه ولا الدماغ سلام الدماغ هل لك ايه في المار نقول لك لا بقى لا ينفع رب كله يثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى وتقول ان الله ليس كمثل شيء في ما اكبر عن نفسه وتقول ان الكيفية حقيقية يعلمه الله ولا نعلمه نحن ولا نشبه الله بخلصه كده الاناجر بالسلف الصالح في كل الصفاء والصفاء صفلاء فالجمال اشعالي قالوا ايه احنا نثبه السبعة والباقي نشوف له حل قال تعبد ليه تعبده حل اللي اتعلم اللي هو التأويل أو التصوير فكل نصف الأوهام التشبيه أقوله عفوضه فإن قال الأشعري يعني الأشعري اللي هم مقصود بالأشعري ليس هو أبو الحسن الأشعري ولكن الأشعري اللي هو من متبع مذهب الأشعري المنتبع إلى مذهب متكلمين أما أبو الحسن الأشعري فهو على عقيدة السلافين فإن قال الأشعري تلك الطفات أثبتها بالعقل واحنا قلنا لكم المره اللي فاتت السبع صفات اثبتوها ازاي قالوا ايه الفعل الحاضر ها سمعوني الفعل الحاضر بيدل على القدره والتخصص بيدل على ايه على الاراده والاقبال بيدل على العلم ما هو ما ينفعش واحد يجي يقعد هنا ويسمع ويطلع بره من غير ما يكتب الكلام ده ويدونه ويحفظ مع يكون فيه بركه يبقى فيه تفاعل في المحاضره الكلام ده قلناه المره اللي المفروض دي الاقي يكون حافظ الجمعد بيحضر على الاقل 80% مين اللي حاضرين حضر المره اللي فاتت مش برده يا اخونا فانا عايز اللي حاضر معانا سمعت المعلومه دي اكتبها لان هتقعد تسمعها وما تعالىش ذهنك ولا كان غير كده دوس وخلاص والله برده ما فيش اشكال بس اي طالب الطلبه اللي بيحضروا معانا بي... وبيتابعوا يلزمهم من خلال المتابعه ان يكتب ويدون هذا الكلام فبنقول ان ما هي ادله الاشعريه على اثبات الصفات الثبوتيه عندهم او صفات المعاني كما يقولون او الصفات المعنوية كما يدرسون للطباط الازهر بيقول الفعل الحادث يدل على ايه حفظ على القدرة على الارادة والاتقان يدل على العلم بقول يعني يعني العقلية اي فعل بيحفر يدل ان الخالق او اللي, اللي صنعه متخص بالقدرة وطالما فيه تخصص وتنوع بين المخلوقات يبقى اراد الله ذلك يبقى في وقت الارادة وطالما في احكام في الصنعة ويتقن في الصنعة دل على ايه؟ على العلم ما هو مش ممكن واحد هيسمع الصنعة لنقفها الاتقن ده يبقى هو موصول بالعلم عنده علم ومفيش حد عنده قدرة وإرادة وعلم إلا إذا كان ايه؟ حال ومفيش واحد حال يشفناه إلا إذا كان سميع وبطير ومتكلم سميعاً بطيراً متكلمة فدفنها أدلة الأشعارية على إثبات صفات الايه؟ المعاني أو الصفات السبوتية عندهم طب وما نقفهم بقي في الصفات ها؟ أنا ملتك عبارة قالوا هذه الصفاءات خبرية تدن تكتبتوها المرة لفادت صفاءات خبرية اجتماع كده يحفظوها يعني الأدلة التابعة دول أنا قلتها وحفظناها والحي لا بود أن يكون شميعا وصيرا متكلم وضقية الصفاءات خبرية يعني ايه خبرية يعني جاءتنا عن طريق الأخبار في الكتاب والسنة صفاءات خبرية يدل على التشبيه والجسمية يعني اثبات هذا الاستفاد عندهم تشبيه وجسمية يدل على ايه على التشبيه والجسمية وكل نص احفظ احصد الكلام احفظوه لان فيه اكتر من مليون وقت حظينه بيدرسوا من اول اعجابي لغاية ما يخرج من الجامعة وابتور يقول لك وكل نص اوهمة تشبيهة ها طوله أو, أو فوض ورم تنزيها وبقية استفاد خبرية تدل على التشبيه والبسمية وكل رصة أوهمة التشبيهة طوله أو, أو فوض ورم تنزيها فمثل يا بقول إن قال الأشعري الشقة الأشعري يعني إن تلك الصفاء تلك الصفاء اثبتوا أب العقل الفعل الحادث يدل على الـ أو دل على الكبرى والتخصيص دل على إيه رمعك دل على إيه على والإحكام أو الإطران دل على إيه العلم وهذه استفاق مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع أو البطر والكلام أو ضد ذلك يعني قلنا في الحي يا إن بيسمع يا بيسمعش فلو قلنا ما بسمعش يبقى وصل واحد أصم لو قلنا ما بيتكلمش يبقى أبكل يباً مش وقت مكمال لله فالكمال الان قول انه بيتمع وبايه بير Rouha建تلك طيب قال له سائر اهل الاسبات هو يقصد من اهل الاسبات اهل السنة الجماعة سائر اهل الاسبات وبيدوس حدا كمان فسائر اهل الاسبات quite theseп ہے兄弟 مناسبة اهل السنة الجماعة عايز دوسة اهل الاسبات هنا ولي جايب موقع Short he fal across اهل السنه والجماعه إنما هو اهل, أهل الاثبات تسمعنا الاثبات لا ها هناك من على ضلال ويوصف بالاثبات منهم لا اهل السنه والجماعه اللي سموهم اهل الاثبات انما مصطلح اهل السنه والجماعه اللي هو يعني الاثريه ده الأسعرية هم اللي ات اللي بنتينه من اعرافة... يقول لبيه اهل السنة و الجماعة هما يقول لدي اهل السنة و جماعة اللي هما الاشعاريين يقول لك لأ اهل السنة و الجماعة اللي هما السلف السلال الصحابة تابعون تابع و تابعين كلا نهاية عاصر السلاش و الجاعت واعتي المعتجم بقول اهل السنة و انما هتقول له اهل السنة و اللي هما الخاري والمتكلمين لا هذا انت لن wont representative انهم حدشو خوب Danny اهل السنة و ما كان على عقيمة الامم ابن حفظ انا انما هتقول اهل السنه والجماعه المتكلمين يثبتوا السبعه اقول لك لا دول مش لكن انت ليه ما استخدمش رب اهل السنه والجماعه استخدم على اهل السنه والجماعه ورطنا على مين لا مش على الصوفيه الصوفيه برضه بيطلق عليه اهل المشبهة الأحسنة الممثل والمشبهة دول أهل إثبات بس بالغوا في الإثبات فمثبت وشابون هون جاربوا يقول دلوقتي إزام الممثل أقول له ودن كوجن ودن كيدي وعين كعين و... إلى آخر مقال فلا أثبت ولا نفاف أثبت وغالغ في ذلك فحتى هو عزوا إحنا لو أهل السنة حنرب عليكم بالكلام دي بس تخلي بالكم إن لو الخاص اللي هو الممثل في مقارن مذهبكم اللي هو المعطم اللي بيعطل الصفات رد عليكم ورد عليكم نفس المنطق العقلي لان هو هنا بيرد عليه منطق نقلي ولا عقلي عقلي يعني واحد بيمسى اوصاف الله بالعقل فاحنا بنسبس اوصاف الله بالايه بالعقل الممثل حيقولها والسلف حيقولها وكل المثبتة او اهل الاسبات حيقولنا في الكلام تفهمين يا خلنا انتو في انتو ايه أهل الإثبات العالمية تضمن كل من سيثبت الصفات سواء كان إثبتر الصفات في الظلام زي الممثلة أو كان فيه اعتدال ووسطية زي مذهب الثلاث الصفات فيه انت النقطة دي والعيدة زيني ها؟ أنا شايف بإخوة عدين كده مضد الزال ها؟ مضد الزال لأن أبليهم ها؟ حاط بلوهاد الصفات بلو الحي لابد أن يكون عيد مم. سميعا لا يخلو عن السماء والبطر او الثلاث الحين لابد ان نحونا سميعا او بصيرا او متكلمة او ليس بسميع او بصير او متكلمة اذا ما انا ضد ذلك فلو قلت ربنا ما قلت سميع ولا بصير ولا متكلم بدا نصر وانا عايز يسبك ربنا الكمال بالعقل فالعقل في ده اقول ان هو سميع وبصير وايه متكلمة يبقى او ذلك يعني النافل الثلاثة دولة واضحة بيك؟ طب بقى لان قال ان او الثائر دخلنا بقى في الكلام الغويطه بيقول لك الجوابان لك ايه اي بالعقل جوابك من حيث العقل انا هرد عليك جواب عقلي مش من كتاب والسنه احنا في الكتاب والسنه من نيجي نرد الواحد والله يا اخي احنا مش عايزين نتعب نفسنا معاك ربنا بيخبرنا بالاوصاف دي بي. وبيقول ليس كما تذكر فيه وامرنا ان نصدق الله في خبره نصدق ربنا ولا نصدق في انته ده أقصى أصدق ربنا ولا أصدق في انته إن قولك صدقني وما تصدقش ربنا هقولك اخسأ مش حيحصل أبدا إن كلامك كلام بار وين حقولك بالمنطقة أه لا تصدق ربنا سبحانه وتعالى بس ثم باش سقوله بس دي خليها لكي إنما أنا يأكسين أن أصدق ربنا سبحانه وتعالى في الخبرين فأثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وكفى اللهم من نفسه الله كده يبقى احنا ايه اثبتنا منهج السلب ببساطة لكن لو انا بقى عايز اثبت بالعقل يعني الحج النقلية النصف ورده انا هستدق انتهينا لكن بالنقل العقل اللي هو بيثانية بيلكز عليه لان الجماعة دول ما بيقتنعوش فلما تجدينهم بالحجة بالحجة. بالحجة هم جابوا حجة عقلية بيثبت انهم بحجة عقلية جابوا حجة نقلية عايزي حجة نقلية هو كيب ودول ناس بسلمين وطائفة كبيرة بيمس 80% من عالم الإ اللي بيقول الكلام دي اللي, اللي ربع عليهم بيمثوا ده كان في المية تمانينة المية من العالم إسلام طرقنا بالدول الإسلامية في العالم على المذهب الأشعر على المذهب المتكلمية سواء كان في بلاد الشرق أو دير الغرف باك الثانو ودول الشرق كلها وطبعا هنا في مصر بيمثلها الأزهر وانتوا عارفون طب قلعة العلم في الأزهر واتعق فدول كلهم مذهبهم مذهب أشعر إلا من رحم الله منهم إنه يعرف مذهب السلف وتبنىها شخصية من بعض إخواننا الأسابة اللي هما بيدرسوا بجامعة وطلع يعني أنه يتبنى المذب السلفي بناء على قناعاته الشخصية وقراءته إنما إنما مقررشه واختفى بالدراسة بيطلع أشهد على طول بس ولذلك لهاية منهم يعني كنا بنقول في المحادرة اللي هي يوم الأحد الماضي الجماعية الشرعية نقررين على طلبه كتابة العقادة الإسلامية بتاع الشيخ سيد سابق فالشيخ سيد سابق تتأثر بالمذب الأشهد وكتب في كتاب العقابة الإسلامية إثبات الصفات السبوتية دي هي السبعة والصفات السلبية اللي يقول لك إيه القدم والقيام و... و... و... بالنفس والبقاء ومخالفة الحوادث والأشياء دي فالشيخ السيد مش مقتنع بكلامي مش مقتنع بكلامي فبدل ما يقول لك إيه خلي بالك بدل ما يقول لك القدم والبقاء قال الأول والآخر ليه يجيب المصطلح الاول والاخر ليه مش مقتنع بكلامهم يعني راجل درس عنده وتعلم عنده وبقى عالم ولو كتاب في فقه السنه لما بيجي في العقاد الاسلاميه هو مش مقتنع بالكلام ده وقال الكلام ده اهوت لا يجوز ان احنا ناخذ فيه او نتكلم فيه لان الكلام ده هو يؤدي الى ضلال كتب الكلام ده في العقاد الاسلاميه وشرحنا له التماما الراجل نفسه تاثر بهم وهو عالم فهتلاقي ناس كتير زي الشيخ سيف رزق هو درس المذهب الاشعري لكن هو لما يجي يتكلم الناس بيلاقيه بيحاول يجيب قال الله وقال الرسول كما نجيش بقى قال الله وقال الرسول الا وهي مغمسه بالمذهب العقل المتاثر بيه في حياته فهي قضيه اخوانا بتمثل فعلا تحدي المفروض من اخواننا طلاب العلم يدرسوا ويؤهلوا ان يفهموا هذا لان هؤلاء اخواننا وهم قاعده كبيرة فلازم ان احنا نقارع الخبث بشبضه ونقول لهم حججات عقليه او نقليه فنصبر على دراسه مثل هذا الكلام جدا جدا وهم اغلبيه كما قلت فدلوقتي بقول قال لك سائر والإثبات لك زوابات نكلم لكم اللفظ لجال تحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المذنون المعين إن شاء الله ومشاء عليه الصلاة والسلام قال إيه عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المذنون المعين فهذا أن ما سمكته من الدليل العقل لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيذ هي طبعا عبارة للتانية وضحت المقصود بالأولانية يقول لك عدم الدليل المعين هو طبعا مثلا عن دليل العقل وليس المقلب إنت أقمت دليل عقلي على إثبات سبع صفات طب وضع الصفات اللي أنت هل أقمت دليل على نفسها يعني إيه إنت ما عندكش دليل على الناسي انت هم ده الدليل على كم هم على كم سبعة كم صفة جاب دليل, دليل عقلي على اثبات السبعة عقلة طب ويباقي ما جابش عنديه دليل كون اني مفيش دليل يبقى مع نتيبة مجلول هذه الصفات من فعدم الدليل المعين على الصفات اللي انت نافتها لا يستلزن عدم المجلول المعين انت بتشير اليه في نتي هذه الصفات والصفات دي ثابتة وموجودة وكلك متلاقي دليل عشان تثبيت هيه مش معنى كده انه ما يستبت انت اللي ما عندكش ايه حجع فيه انت تثبيت هذه الصفاء في انت يعني ايه اصله في انت ايه اخوالنا الشباب اعيدة ثاني احنا نفى الاول القبيل هم اثبتوا كم سفر سابع اثبتها بالعقل ولا بالنقل بالعقل يعني جاب دليل بالعقل وي الاحياء بهذا دول على القدرة بتاسمه دليل عقلي جب دليل على اسبات سبعة. طب قطيك The seots Giftات. ما جبش دليل عقلي عليها. وما جبش دليل عقلي على نافية. لا على اسباتها على نافية. شى ده? يعني انا جبت دليل على اسبات سبعة. طب قطيك هيجبت دليل على اسباته? لا. هل جبت دليل على نافية? لا. فعدم الدليل المعين اللي انت تجيبه ايها الاشعر بعقلك يتثبت. سبع صفات سبع صفات أو تنفي بقى الصفات لا يستلزم إن انت لو ما جبتش دليل على البائل إن البائل ده مش موجود لا ده صفات ثابت اللعزة جادة مدلول لهذا صفات ثابتة يبقى عدم الدليل المعين لا يستلزم إيه عدم المدلول المعين المدلول المعين اللي هي الصفات اللي هي اللي الله سبحانه تعالى أثباتها لنفسه في القرآن والسنة يعني اللي انت هم أقول عليها وكل نص الأوامل التشويه بقول فهذا أما ما تلفته من الدليل الدليل أنت أثبت به لا يصف ذلك اللي يبقى في الصفات ده أي صفات المتبدل عليها لا ده الصفات ورد الخبر تكون ورد الخبر يبقى معنى ذلك أنها ليش السابقة ورد الخبر لا ده دليل يسموه دليل سالم والكلام بتاعت يسموه معارض غير مقاوم خد المصطبخ به الدليل السالم يعني إيه أدلة القرآن والسنة أو ما زاء من اخبار عن الله في القرآن والسنة بأدلة سالمة سالمة يعني إيه يعني يقول أدلة في أبهى ما يمكن لأن اللي بيخبرك عنها مين ربنا أنت عايز الزريلة الترمتدة إن ربنا هو اللي بيخبرك عن وصف ده دليل سالم ولا موستالم فيه شائبة ده هل العقل يرصده ده ربنا هو اللي بيقولك عن وصف أنا رجل عقل وعايز أعرف ربنا سبحانه تعالى أرجعنا هو وهو اللي يرد وصف فهو اللي فهو ارجع المنسلين طب الجماعة بلوصفوه قال لا وصف ما ينفع سبحان ربك رب العزة كعمل ايه وسلام خد من هنا فيلمة الدليل السالح سلام على المنسلين ان وصف رب على مين لنفسه وقت ثالث وقت ثالث وقت فيه اي عرب على الاسلاح لان اللي وصف نفسه مين ربنا او وصفوا به رسوله صلى الله عليه وسلم فده بيسميه دليل ايه يبقى الدليل الثالث يمتل مقصود به مال مقصود بالدليل الثاني من ايه قابلت القرآن والسلام قابلتوا يسموه دليل ايه الثالث لكن اه المعارض المقارن يعني بيقاون إثباث ما أثبته الله لنفسه لا يعني نتعايز نفسه سبيعارض بعقله ولا بالنقل رفع بيقاون الدليل يعني فيه دليل ربنا أخبرنا به ويقول له وعرض الله ما فيش بهذا الكلام ولا تصدقوه لان الكلام ده هو فيه تشبيه وظاهر وباطله مستحيل فده بيقع في المعارض المقاول بعرض العقل ولا بالنقي طب بيسمى نفي الافتراق بالعقل معارض مقاوم للبرليل الثالث فلسفه دي ولا ايه دي مش فلسفه ولا حاجه انا بقول بس استخدم المصطلحات المتينيه استخدمها فاحنا بس عايزين نفهمها الدليل السالم عنده يقصد دين سينية ايه كتابه السلم ويقصد اوضا بالدليل السالم لو ان العقل عقل صريح يعني ايه عقل صريح يعني لما بيجي مسلا تقول طائر وكبير اقول دين الطيور بالنسبة للطيور فيل وشبيه بالنسبة للفيل يبقى اسمه دليل عقلي سالم ولا مكاون سالم انا بقول لك ايه الدين وطبق فوق اخي بالك ازاي؟ ادي لي ايه طبق فورس راح المطعم ورده طبق فورس لو سنحت فرح جاب لي دجاجة اخي بالك ازاي؟ <تصفيق> جاب لي دجاجة كبيرة فواحد جاب ليه سالم ولا, معا... ولا مقاوم <تصفيق> بقول لي يا ابن معايش فلوس يسفع عن اللي بتاع دي قول لا دي احسن لك نفور تبعلي معايش فلوس يسفع لك مش ممكن واحد واحد يعني عقل هيشتغل واحد زي كده لان عقل المقاوم ده ساعه ما اقول له حاجه يعقل ايه مقاومه بيه بقول لك يا عم اديني طره فول تقوم تروح تجيب لي فرخه طب اقول لك هات لي فرخه يجيب فول ده تبقى كارثه فاللي زي دي يبقى معارض مقاوم لكن لو قلت له دي طبع فول فليتفضل وجاب لي فول يبقى ده دليل ثالث صحيح هو دليل عقلي لكن دليل ايه ثالث فدليل النقل دليل ثالث ودليل العقل دليل ثالث بس اذا توافق مع النقل إنما لو عارض النقص يبقى دليل عقلي مقاوم خلي بالكم المصلاحات دي لأن واحد حيدي بعد شروع لك الدليل السالم والدليل المقاوم المتايمية بيتكلم على حاجات غريبة شوية لكن خليكم عايز في أنت ده أول السالم والمقاوم دي أقول له عدم الدليل المعين يعني قول إن أنت ما عندكش دليل عقلي على إثبات اصطفات اللي أنت نافيتها ديك ده مش معناه من إيش موجودة ده الصفات دي موجودة في القرن السن أهو فهذا أن ما شلفت من أدريل العقل لا يثبت ذلك يعني الصفات الأخرى فإنه لا ينزل محدش عند دليل العقل على نفي أوصف اللي عزه ذك ما أبدا تنفيش وليس لك أن تنفيه بغير جليل يعني لأقول ربنا سبحانه وتعالى لا يغضب ولا ينزل إلى السماء ولا يأتي لفصل القبار وليس له استواء وغير لذلك من أسانيج الناس الكلام ده انت أنفيته ليه؟ تخبرت بلك إزاي؟ هيقول لك أساني عندي دليل عقل تبهات الدليل عقل بتاعه لك أساني لو أثبتتها لله يبقى شبهني وقول لك ده انت مخصي ده انش دليل عقل الأمر ده نسان دليل عقل عندي دليل عقل مقنع قول ولذلك كل السديد بتاع المتكلمين لما تضيع عليهم الخناء يقول لك إيه؟ فوض فوض فوض لا أسترف عليه سيب هم كله كده وحد يتكلم في التوصيد ولا يشعر في الاسماء والصفات لا أفضل موضوع ده بيعمل خلاف بين الأمة وقبلية الكلام في الاسماء والصفات حتفرق الأمة تابوا نعمل ايه يا عم الشيخ قولك لا اسم ثوث ما تجيش في فيرت. لا حوله لا قتل البن أم الأسود وفهود والتاع بقى ده حي... حي الكلام في الاسماء الله ده في الصفات هي حتفرق الأمة شيء حاجيك بديني أكيد يعني ايه ايه اقول لك صوت صوت كده انت بيعمل خلاف من الامر ده مثل ايه في منهج المتكلمين او في منهج الجاهلين وانا كنت فاهم اقول لك لو اتكلمت اعرفش ارب فاحتى الحاجة ما نتكلمش يبقى اعترف انواع التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلنا في كتابه ودعا محصبة توحيد العبادة والتعافيج الرموبية بالحديث عن اسماء الله وصفاته كل اسعال الاباء بتعود الى قوية الاسماء وصفاته في بيوتٍ أذن عن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه؟ إيه؟ فهنا نجل المسجد دلوقتي عشان نصلي أو عشان الأمة يتكلموا في مسألة وإلا حاجة زي ما كان أيام النبع السلامي يوزع الجيوش وهذه الأشياء والمسجد رتال أم صداء غير ذلك من هذه الأمور هل كانوا يذكرون فيها اسم الله وردنا أو فقط اسم الله كذا كذا كذا؟ ولا محفلة أفعالهم في توحيد الله وعبادة الله تعودوا إليه؟ ذكر إسماء الله عز وجل في بلوت أذن الله أن تنفع فيها إذن وأن المساعدة لله على شخص من اليوذكر في إذن الله ويعلى في إذن الله عز وجل قد أتلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلح وبأول السرعة التربح إذن ربك الأعلى يعني في مسألة توحيدة اسمه عز ده أكبر أنواع التوحيد ويجمل أنواع التوحيد والإنسان لما يتعمق فيه يشعر بعظمة الله وجلاله فييه واحد اللي اخلاق فاوغط ما تتكلمش ما تتكلمش ما تتكلمش ليه لان ما ما متكلمين او واحد ما تستهم المسأل بس انما لو واحد مستوعدها كويس مستهم حقيقة ماذا بالسلف الصالح يشرف ويسعد عندما يتحدث عن اسماء الله وعن اوصافه ليس لك ان تنفيه بغير دليل لان النافي النافي الايه النافي الايه للصفات الله عليه الدليل كما على المسبح يعني أنا مقدر تتتبل Tel� Garam اسم ولا وقت ألا بدليل ولا درمت عنه اسم ولا وقت ألا بإيه بدليل يعني واحد يقول له مثلا هل من أسماء الله رمضان أقول لك لا لأن الحادث اللي ورد فيه حديث موضوع هل من أسماء الله النظيف الواجد الماجد أقول لك لا الحادث اللي ورد طبعي هل من أسماء الله الهوي لا ليس من أسماء إلا الهوي هل من أسماء إلا المنعم والمضبئ لا ليه لي من حديث الوراء بتاع بعيد يبقى أنا عندي حجة أني لو ما سببتش لو السبب اللي أنا حاول بيه وقولك إني من أسماء الله كذا وكذا ولازم تاخد به شيئة ما بيت حتى تاخد به ليه ها؟ ليه سبوت الدليل فاللي حيصف في المسألة فلو فلولتت هات الدليل ولو أسببت هات الدليل انما رأت أقول مثلا إيه أنا ممكن أقول لك بعضها فعل الله تنفع هي مش دليل بس العقل يقدر يقلب هالدليل اخبرك ازاي ولاك لا حتى يقدر تقلب هالدليل حيددخل العقل ولك تقلب لدي وما تقلب سيدي ونصدق لو سمحت ليه الالبت دي وما الالبت ازاي؟ هتبقى سارت تعلم الكلام فهيشوفوا الكلام هنا واقع جدا وليس لك ان تنفيه بغير دليل لان الناس عليه الدليل كما على المثبت والسنع دل. والسمع قد عليه والسمع قد عليه يعني ايه في معنى كلمه السمع؟ انا قلت لكم دلوقتي في مصطلح العقل ومصطلح النقل فلما نقول مصطلح النقل ماذا نعني دي دي في كتب العقائد كتاب الوثن او الوحي او الخبر او السمع او, السمع أو السمعيات لك ورا في ورا السمعيات او جاءت السمعيات السمعيات يعني ايه, إيه؟ كتاب السني القبر برضو كتابه السنوار بين أخبار الوحي نخصوص ده كتابه السني النقي دي مصطلحات واحدة في كتب العقائي دائما تترضى أو الدليل السابس لا بس الدليل السابس دي أسمى ممكن دليل عقلي ودليل نقي فالدليل النقل ودليل السابس والدليل العقلي دليل السابس لما يكون سليل أما يكون إيه اشتكر طبق يقول يابني هو <تصفيق> عشي <تصفيق> بصاح روح له واحد تقول له هده طبق فول يديك طبق فول إنما يديك فرخة أو تقول له هده فرخة ويديك طبق فول لا ده مش دليل ساجح ولا دليل ساجح إن العقلاء اتفقوا على هذا ما علمش يعني نروح شوية عن اللي عمي على الكلام تقيم شوية فهمية حاجة معاك ممكن ناخد سطرين ثلاثة في المحاضرة بشوشيلة مش ولا حاجة يعني أهم حاجة مثلا من اللي عايز يقوله شكسي وتميني واتتمعوا يبقى المقصود بالسامع هنا ايه كتابه السنة قد دل عليه دل عليه يعني على ما نفاه الأشعر هم أثبتوا سبع اصطفات وباقي اصطفات قالوا لا مش كده وما جابوش دليل عقلي على ما فيها وما جابوش دليل عقلي على أثباتها فاحنا قولك انت ذوقتي عدم الدليل المعين لا يستجزم عدم المجنون معين كين ما احنا قلناه طواما ان انت مجدش دليل خلاص لا تثبت ولا تنس فما بالك ذلك ما يكون السمع دل عليه وقد دل والسمع قد دل عليه ولا المعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي قصده ايه بالمعارض العقلي والسمعي دليل العقلي والدليل النقل هل الدليل العقلي نفى اوساط الله ها لا لنسبة لواحد عقل كعنا ربنا بيقول رحمه العقل السود هل في واحد عقل يقولك لا انا مؤمنش في ان ربنا على العقل إلا اذا كان واحد فترة تفزقنا تقوله مثلا متائر كبير يقولك نهزة اللومة يقولك ده مش دل العقل ده مش دل العقل انا بقولك مثلا تيل كبير تقوله واقف على شجرة مش حين فتبلك ازاي يعني هو فترته الدليل العقل عنده دليل باركس لكن دليل عقلي سليم في ان ربنا يقول الرحمن على عقل التوت فطول نعم استوى يليكم بدلالهم ولم يقض سليمان ع او عرف استوى النما 你が言うことない saw لذا Опهم ú broker sulymaine الرحمن عاว عرف استوى الفهم السvar sulymaine والا السعى الرحمن تعرف انصته في كيفيتمあの Quand love في كيفيتم بس احنا من اعرف الذي يعلم كيف استوى على عرف طب لما لا نعرف الكيفيه تذكرون الله يبارك فيكم ما يصح كلامنا عايزين اجابه كده جماعيه حلوه لاننا لم نره ولم نر له مثيل لا شفت كيفه ربنا ولا في كيفيه زيه فالكيفيه حقيقيه سابقه لله لم نر الله ولا نرى ولم نر له مثيل يبقى ربنا سبحانه على السوى على عرشه بالكيفيه التي تليق بجلاله وليس كمثله شيء في يدري ده الدليل العقلي والدليل السمع إنه أخبر عن نفسه لأنه على عرشه يبقى دلوقته ولن يعرف ذلك يعني إثبات الصفات أو الصفات الرب الأخبر عن نفسه اللي ورد بها السمع لم يعارب ذلك معارب عقلي ولا سمعي خلي بالكم بقى من العبارة بيه وشوفوا أنت فهمتوها ولا لا اللي حيث يقولون أن بس يخليك صادق معايا اللي هو أن يبقى ماشي معايا واللي يقول لها ممكن تش يبقى ماشي معنا بس نحتاج شرحة كمان <تصفيق> فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاومة يجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاومة يجب اثبات ما اثباته والدليل الثالم عن المعارض المقاومة يعني المعارض اللي بيقاوم حبه وعقليه لا المعارض اللي بيقاوم اللي اشعريه مش كده بيقاومه اثبات النصوص وبينفوها بدليل عقلي ولا نحلي عقل ودليل باطل كمان يبقى انت عايزك امش معاه وارشيب الدليل الثالم اللي ورد باثبات الصفات أو. فيجب إثبات ما أثبته الدليل الثالم ويخطب دليل الثالم يعني ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة الرسول عن مين المعارض المقاوم يبقى لا هو المعارض المقاوم يقصد به الشخص الأشعري اللي بيقاوم بدليله العقيم معارض يعني بيعارض الأليم وبيعارض إثبات النصوص وبيقاوم إثبات هذه النصوص كلمة مقاومة عن إيه درم المقاومة يا أخوان دقع يعني حسن هو بالوقت إنسانية سهل يقول إيه يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما أثبته الله لنفسه كفر ورح نفسه خلاص سهل موكا سهل أو إيه الله ربنا أثبت لنفسه أو صعب كن فيها يبقى إيه جهد وكفر هو عنده حق السبب بس احنا نقول الكلام دهوت ده لسبب واحد بس مين يقول لا خسم النية عند هؤلاء لأن هؤلاء يقاومون طلبا لتوحيد الله عجوزان طلبا لتنزيه الله عجوزان فهم عندهم خسمية لو خلسوا نية يبقى خبروا العجل لله وحاشاهم أن نصدهم بذلك لأنهم اخوة وناس يرغبون في بيان الحق لكن هم لم يوطقوا فيه بسبب أنهم ذهبوا خلف المتكلمين في أصفات العزاجات فده يخلي بتايمية يعرض الكلام بسورة تحاطز على هؤلاء ما يقولك سهل هؤلاء ربنا عشبت هذه الصفات نفسي كمين تايمتيا ربنا يقول على عرفته لا وجه يقول له لا يا فين فقط القنوات لا حول ولا قوه الا بالله ربنا بيقول كده هو اللي اخبارنا بعرض الصفات انت بتقول لا؟ بقول لك لا انا بقول الكلام ده يعني مش بان في لا ده انا باؤول والتاويل دي بلاغه وابداع مش عارفكم انتوا يا جماعه تقولوا الثلاثه التاويل الحلال دي ده استاذ لغه واستاذ خبير بتاع وعارف ايه ونسى من الراسخين في العلم اللي يجيب لك الكلام على ألف واضح وينيك بقى هنا وإسمال وينيك كده وينيك كده وينيك عسكوا من حق ولا باطر مجلسة مجلسة مجلسة مجلسة مجلسة مجلسة مجلسة مجلسة بس إيه أتمنى أن يكوني كلام واضح وسهل أحدهما أن يقال أي للأشعرية في إثبات سبع صفات وتعطيل البعض عدم perin معين اي على الصفات التي لم تجد لها دليلا عندك الصفات اللي انت نافتها على الطلب لا يستلزم عدم المدين معين يعني لا يستلزم نفي هذه الصفات اللي في كتاب السنه فهذا ان ما سلبتهم دليل عقلي يعني على اثبات الصفات السبعه لا يثبت باقي الصفات اللي انت نافتها طيب هذا الدليل لا ينفي هل لان ليس في الخبر فانت ما عندكش دليل على النفي ولا دليل على الايه على اثبات انت اثبت لي تبع الخفاش طب وان لا دكتور انا في فعشان تثبت لازم دليل وعشان تنفي لازم ايه دليل وليس لك ان تنفيه بغير دليل لان النافي عليه الدليل واضح كده كما على المثبت النافي عليه دليل والمثبت برضه عليه ايه الدليل واضح يا اخواننا ده ولا صعب ريحون منع البولي أوبالي جنوة الصعر أبطأ واضح ولا صعب طيب والسمع المقصود بالسمع هنا ايه كتاب والسنة او الوحي او الخبر او النقل والسمع قد دل عليه دل عليه عليه على إثبات هذه الصفات اللي انت بتحاول تنفيها او تثبتها السمع دل على هذه الصفات كلها فليه انت خدت البعض وخدت البعض والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي يعني ما عندكش دليل عقلي قدر تتقوم به النفوذ دي وتمسي بقى الصفات الرب من أثبتها النفسي في الكتاب وفسنة رسوله فيجب إثبات قوله ما أثبته الدليل السالم أصدق الدليل السالم إيه كتابه السن عن المعارض المقاومي اللي هو حب بالعقل التي اثبت بها سبع صفات ورد البعض دي مقاومة ما لا تنزل ما بتتش معارض تقاوم به كتاب الله وسنة رسوله وما عندكش حب ده اطلا في انك سنك او تثبت غير باسبات سبع صفات ده كله لا يقاوم اثبات الدليل السالم اللي هو كتاب السنة ولما سمي دليلا سالما لانه سلم من الخطأ ولقاول الله تبارك وتعالى وسلام على المرسلين في وصف من رب العالمين يعني سبحان ربك رب العزة عما ينصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الثاني يعني اول رب يبقى اول رب عن الاشعارية اللي قولوا نسبة ونعطل سبعة ونعطن سبعة نسبة سبعة باتت بالعقل والباقي ما دمش عليه العقل نقول لكم جوابات الجواب الاول عدم الدليل المعين لا يستجزم عدم المدلول المعين يا ريد اخوانا مش بس في الكلام لا يقرأوا مطلوب برضو يحفظوه ليه؟ ان حفظك هذا الكلام هنساعدك للسهم وما تيجي تتكلم تلاقي العبارات المتساعدة لو عندك عبارات تقدر تعبر بيها عن كلام شيخ السامة التنمية زميل اول بس اذا محتاج ايه؟ مرحلة اعلى شوية ان الشخص نفسه يستخدم الفكرة باسلوبية يعبر عنها باسلوبية ويحاول يبسطها زي ما انا يبسط بفكرة كده لكن ما انتش عارف يبقى تحفظ ايه؟ الكلمات اللي موجودة فولهوك ما اثبته الدليل السالم اولى من حجج المعارض المقاول كلمه زي كده بتفهم فراح يقول لك ايه بابن السالم ومعارض المقاول ده انت بقى وصلت عامل شيخ ويبقى لك ازاي <تصفيق> اولا ان وصفه ده ليه ما انت حفظت ايه دل على ان لك في علمك وخلى الثاني يقف ويفهم خد بالك ازاي وفي نفس الوقت ارتضمت بالفهم الصحيح فحفظ هذه الأشياء لا لذب أبداً, أبدا بل ينفع مثل هذه الحجاب حفظها مطلوب الأمر الثاني بقى أن يقال نحن عرض على مين على شاعر يمكن إخبار هذه الصفات الصفات مهي اللي انت اللي انت عاشت فيه اللي انت بتقول انا مش لقى دل العقل عليك زي الاستواء والنزول والحكمة يعني خلي بالتوا يا هنا هم اثبتوا العلم كده؟ قالوا الاحكام او الاتقان يدل علي ايه؟ ها العلم انا تقول تعليفوا ما هذا؟ من اول مشروط علمي دي سنة ساعة خلاص حاوله وفادي كامل نبي قدامنا كامل اربية ساعة كويس اول ركزوا معي في النقطة بي هم قالوا الفئل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على إيه واضح الحجز بيك يعني لما أسألكوا بعد كده ما هي أدلة الأشعرية على إثبات الصفات التبوتية عندهم أو صفات المعاني تقول لي الفئل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على إيه الإرادة والإثقان يدل على العلم وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي والحيل بد أن يكون سميعا بصيرا متكلم ما شاء الله يعني لا أنا إيه صفات العقل اثبتها من خلال الحكم والمعاني العقليه مش من خلال الادله النقليه نعم انا كنت بقول ايه في البيان. اه, آه. الفاي الحارس زي العقدره والتقظه قالوا الاتقان او الاحكام في الصنعه بل اللي على ايه العلم هم اثبتوا ان الاتقان لو الشيء متقن يدل على ايه؟ على ان اللي عمله موصول بالعلم وده شيء سعلا مالبقي مفيش اشكال فيها اثبتت الصفة دي لكن نيفو حظه هريبا طب معنى ذلك ان صفة زي صفة الحكمة صفة الايه؟ الحكمة العلم يختلف عن الحكمة ممكن واحد يكون عنده علم ومعندهش ايه؟ حكمة ده بالحكمة دي انا معرفشها كبيرة في حق الله بالعقل زي ما انت اثبتها في الرحمه ما ثبتوش ما ثبتش الرحمه من ضمن الصفات ال هل فيها الصفات السبعه اللي احنا قلنا الصفات المعنويه بتاعتنا او الصفات الثبوتيه هل فيها صفه الرحمه فيها صفه الخبره شوفوا فيها صفه الملك نقول يا اخوان الملك لا ما فيش صفه الملك صفات صفة الإحسان صفة الرأسة الصفات للضمطة الأسماء كثة كلها ما أثبتوا هاتش هم أثبتوا هاتش في إتقان يذل على الإيه على العلم شوفوا بتاعتيني أقولون بيه أنا بقى بالعقل بالعقل بيه حشبت لكم الصفات اللي انتوا ما ذكرتوا بنفس الحجة وأقوى كما يعني إثبات الحكمة في وصف الله بالعقل أقوى من إثبات العلم في وصف الله بالعقل يعني انتم قلتوا الاتقان او الاحكام يدل على ايه على ايه المسكدة هي اثبات حب عقلية لكن انا عندي بقى حب عقلية اقوى تثبت صفة الحكمة اللي انتم ما اثباتتها ايه هي بيكته دي اول ايه يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما اثبتت به فيك تلك يعني الصفات السبعة تلك يعني ايه ها صفات السبعة مين العقليات يعني انت اثبت الصفات السبع بالعقليات انا عندي برضه عقليات تعمل اكتر من اللي انتوا عملتوه صلى الله على رسول سيقال نفع عباده بالاحسان اليهم يدل على الرحمه فربنا سبحانه وتعالى احسن كل شيء خلقه ونفع عباده بالرغم من كفرهم برفقهم يعني واحد يأخفر بربنا وممكن ما أستمرش ومشان أستمر تدعي يتبه في دين العز وجد ولكن أفضل العربية مرتب زي ما حصلتش خبالك إزاي وأعز فأخفر القصور وربنا يا نفع العبادة للإحسان إليهم يدل على إيه شوف رحمة ربنا واحد برضو يشوف يقول لك يشوف رحمة ربنا ربنا لطف بفلاذ صفة اللطف هو قالي الكلام ده يعني لما تقعي واحد ايش عليك وجادي زحل وكلامه كده فيه غلظة او راجل يقوله دلت في كلامه خليك لطيف خليك ايه لطيف يبقى الرقة في التعامل واللين يدل على اللطف لما واحد يسيق لك وانت بتملك المصلحة بتاعتي وتقدر تنسكه وسيدي ويغمط الحق الكثير وجاية عقدة اه وانت معلش ارحمني او مواحد يجي مثلا يغلف عليه ويدعبك وتلاقي مثلا ارحمني يا اخي ما يرحمك ارحمني يعني ايه يعني انت قزيت نفسي تبعي لعننا انا بتاعك اخي بالاك وبالرغم من ذلك انت تلاقي العلاقة بينك و بينه انت صابر عليه وشيه الكلام ده كله ألا يدل بالعقل فيه على صفة الرحمة قولوا يا اخوان يبقى من ده جولة ويجوز في حق الله قياس ايه الله. اسمع الله. طب قول يجوز في حق الله دي حلقها عرفت في كل محاضرة قدامنا لا يجوز في حق الله قياس التمثيل والشمول ويجوز في حق الله قياس الأول فولا نفع العباد بالإحسان إليهم الفقه دي لازم نخلص لازم نخلص أصبر نفع العباد بالإحسان إليهم يدن incentive دي دليل عقلي ثالم و الم Legislative ثالم نؤيد إثبات صفحة الرحمة اللي ورغت لكتبه الشنس الله يثبت دليل عقلي ثالم ودليل مقلي ثالم في إثبات صفحة الرحمة يبقى أن حنسها ليه او عطامها ليه شوك تبقى الز يدل على إتباك الرحمه يدل على رحمه كدلاله التخصيص على المشيء انت بتقول التخصيص يدل على الاراده والمشيئه والاتقان يدل على العلم او الاحكام يدل على العلم طب ما العباد اللي يحسن يدل على ايه ها الراحة. طيب خلي بالك بقى من اللي جاي دي يعني قوي واكرام الطائعين يدل على محبته وعقاب الكافرين يدل على مغضيه كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه صح ولله يعمل دلوقتي ربنا بيكرم الطائعين في التاريخ الإسلامي وغير الإسلام نجد بالواقع أن الذي أطاع ربه وعبده وصار خلف نبيه صلى الله عليه وسلم نصره الله ومكن له وزي سيدنا مسلم قال إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين وده فرعون بجبروث بجبروثي ربنا صلى الله عليه وسلم أذرقه في البحث وبنه إسرائيل نزه فالرساء ربنا ربنا بيكرمه وده شايفينه بالعالمين في الشاهد في الشاهد يعني ايه ها خلي بالكم دلوقتي مصطلح الشاهد انا حبيت اقول مصطلح عشان جاي بعد في الشاهد او عالم الشهاده او ما هو مشاهد ده كله مصطلحات واحده عندهم واللي في هذا في الشاهد في الشاهد يعني ايه ها ها فيما هو مشاهد بالعين في الواقع كلمه الشاهد هنا في الواقع في الحياة اللي احنا عايشينها ده في الشاهد او ليس في الشاهد ليس في الشاهد عليه فيل مصلحاتك يا بتا Jesus هفكرينه في الخارج لك هذا له ليس له ودود إلا في الخارج و هذا له ودود في الخارج و ليس فيه في الخارج يعني فال Hayır في الواقع يعني يعني كلمة خارج أو شاهد أو فيما هو مشاهد يبقى دمعناك في الواقع اللي انا سيجد翼 لا عرب الثلاث وعرب الأشياء هم هو التفاقين على كيف؟ يعني دي الصلاحات كيف بينهم كيف؟ اللي فهاجة ليسة الشاهد ومتعيني باستخدم الصلاحات دية اللي هم استخدموه إنما أحنا من نسبة. الواقع يا أخي قل سيروا في الأرض فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف يخلوه؟ قلت ربنا بيخطبنا دلوقت في... اللي إحنا عايشينه بحاجات بصيفة يعني وعقاب الكافرين يدل على بغضهم يعني ان ربنا فقال تعالى يغلق فرعون في البحر ويموت في لحظة وده واقع يبقى معنى كده ان من خلق فرعون بيحبك قول بقى حد يقوله كلام ده ما يقول فرعون ده لواحد مجنون زي الحلاق ولا حاجة او ابن عربي قولك فرعون صادق لما قال انا ربكم الاعلى ليه لك لان هو الشيء من ربنا تجلى في المخلوقات فتجلى في فرعون ففرعون لما قالي انا ربكم الاعلى يقصد الله عالك وتك <تصفيق> شوفت بقى فكرة واحدة الوجود وفكرة حيوة او زي ما الحلق بيقول فاستاذي وسيدي ابليس وفرعون <تصفيق> ليه قلت بقى ابليس ابليس ده حفاية قال ليه قد لألم ابدا مزجوط شا لك انت بس قدم مين شوفت بقى ازاي قلت ده استاذي أنا مزجوسها لكن ده بس هذا من يجب لا أجل إله إله لا. لأنه متشد للصد وفرعون قال انا ربكم الأعلى لأنه من شدة للصد حصل فيه اتحاد وحلول فلما قال أنا ربكم الأعلى كان ربنا اللي بتكلم مش لا حول لقوتنا بالله شوفت هذا فكر حلولية واتحادية ووحد أصحابها في الوجود عن الصوفية لن واحد يقول لك يبقى كده معناه يبقى ربنا راضي عن, عن الكفار ولكتبها وما انت بتخيل ان الكفار وهم في الهنم بيتقلمهم سبداً انت سميها عذاب ليه هي اتسمى عذاب <تصفيق> ليه ابن عربي لا اتسمى عذاباً من عذوبة فعلها يا الله ليه ابن عبد النار بيتنزز بالنار ازاي بتنزز ونزاي كما عنده حداد اه اتباخل صحيح يهمونك مثل اخسئوا فيها ولا تكلموا فراحك صفه يسمع لك لا يتاني يكونت منهم وصنع <تصفيق> الظلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الكلام ده اتلاقي في النومة في الله فراحك يقول لك ايه ازاي جعل الجماعة الصوفية يقولوا لا يتاني منهم لما ربنا يقول اخساو فيها ولا تكلمون لك انت ما انتش فاهم انت من اهل الظاهر من الناس البسطاء اللي ما اتهموش اهل الظاهر انما اهل البطل والحق احدا تاني هو يقول لك لو كنوا بيكلمني ويكلموا مفيش احلم فيه حتى لو حقني خبا يا اخي ازاي فلما يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون فأقولوا انهم ما هيكلموش او يقول مثلا ويتكلمهم هو يقول يكلمني حتى لو هو ايه ده فكر رابع العدوية والجماعة دول قولك رابع اه رابع النوعية دي زي ان انت عارفين هم عندهم حاجة ما ايه اه بالشباه يا ربي الفناء عن شهود السوى يعني ايه الف... الفناء عن شهود السوى يعني يقول لك أنا مالشايس غير ربنا بس في كل حاجة هو ربنا الواحد يمشي يتخبط في حيطة يبقى الحيطة بي كأنه يتخبط في ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن قوله شيء الكلام يقول لك ولذلك أنا أقولش الكلام ده يعني تجنيا عليهم لأ ده حقيقة نجمعة منهم على حسب الرواية اللي ذكرت راح حروح أنت شوية طولت عليه كل حاجة مهلش نجمعة منهم راح يزوروا ربع عدوية كانت ربع عيانة مريض في القرن الثاني الهدي فلما دخل عليها يعني من ده قالوا الجنيد دايبا جنيدي محمد وابن هزيدي البسطان ومش عارف مين بس الكلام انا حس ان كلام يتقلق عليهم انما الناس بهم روش كلامي الهو دخلوا عليها فواحد قولي لي ليس بصادق فيه دعواه من لم يصبر على برض مولاه يعني هي عيانة هي. وبتتقلم فدخل يقولي هيا انت بتقولي بقى إن انت وصلت للفناء والمحبة ومحبك الذات والحجابين فليس بصادق ان في دعواه ان وصل التحقق والمحبة اللي بيشوف فيها الذات الإلهية والمشاهدة من لم يصبر على ضرب مولاك على ان ربنا لما اتقلها بالألم كأن ع... آ... سيد بي... بيقدم العرب بتاعه بال... بال... بالصوت فقال ليس بصادق ان في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاك وهي باش عباني لا لا لا كلام ينبغي ان يكون احسن من هذا في كلام احسن من كده تلوه فالتاني قال لها ليس بصادق في دعوة من لم يشكر على ضرب مولاه <تصفيق> يعني يمضرب يقول الحمد لله فشاف التشبيه يعني السيد يضرب العبد يقول له ايه شكرا <تصفيق> كان مره الحجاج جاب واحد من الاعراض فامر الحجاج بضربه فكل ما يضربوه صوته يقول له شكرا يقول له مشكرا شكرا يضربوه وقوله مشكرا فكل ما يقول شكرا يضربوه زيالي فروح واحد من المساجين كابه هو انت قادر بضربوك كيه بيضربوك لإيه قال لا قال ليه ربنا يقولوا ولا إيه فقال لدنكم فقال بيتسيقل يقول يا رب الله شكرا فلا تزيدني فقال <تصفيق> داعي الثواب الشاكينة مني ان كان دي ده معناه طبعا غفلة عن دلالة اللي جون حاجة كده لكن خلالي نرجع الربعة فقال ليس بصادق ان فيه دعواء من لم يسبر على درج المولاه فقالت له انه يقولوا حاجة حتى بكده فقال ليس بصادق ان فيه دعواء من لم يشكر من جنب ذلك حجمه لم يشكر على ايه <تصفيق> على برض مولاه فارد برضه يندب ان يكون الكلام احسن من هذا الثالث الايه ليس بصادق في دعواه اللي وصل التحقد من لم يتلذذ ببرض مولاه وشبع صدر ولا شكر لا ايه تلذذ يعني يضرب دي تمام يبني زي الرجل يقول اختهوا فيها ولا تكلموا فقال ليتني منهم انا اتنزس بضرب مولاي فانا ما هيكلمني هكيدا الشراء للشراء فقالت برضو يندغي اني تنحكم الكلام ده هي عندها بقى عالة ثانية اه ايك ليس بصادق فيه دعوة من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاي يعني انا مش ادامك انا انا حاسة بشكر والضرب الشكر والصبر والكلام ده كلام المسلم المكدئين ولذلك ثبت او كلام لتواطر عنها انها قالت ايه ان كنت عبدتك طمعا في جناك فحرمني منها وان كنت عبدتك خوف من نارك فطرحني فيها ولكن اعبدك ايه حب المزاج ودي اول خطوة تؤدي الى مذهب الحلول الاتحاد اسم الفناع عن شهود السوى يعني ما سوى الله او ما سواها لا فرا اننا فرى الله في كل شيء حتى ان بعض الجماعة المخهم ضرب منهم يقول لك ايه بيقول لك وانا بصلي مانيش عارف عدد الركعاته ليه لان مانيش واخد بالي اصلا من الايه حركات واستكانات ولا الكلام اللي بيتقال انا وعد مفيش خد بالي مش خايف غير من ربنا بس هيجي يصلي ما يعرفش ايه عدد الركعات هيقدر واحد ويدي له درهم ولا دينار وانه شوف وقع جنبي لما تلاقيت مخلصت الركعه الاولانيه قول لي واحد الركعه الثانيه قول ايه اتنين ادي الكلام اللي بيتكلم عنه في ما عبدتك ولا ليس بشرط في دعواه من لم من لم ينسى الضرب في مشاهده في مولاه هو كتاب لعبد الرؤوف المناوي اللي اسمه تقريبا طبقات الصوفيه على ما اشكر حضرتك الكلام ده يعني كنا من احنا في فتره الدكتوراه عشنا مع الصوفيه فتره طويله حتى لو في ثاني المعجم الصوفي يعني المعجم الصوفي مغلدين فيها كل مصطلحات في الناس دي وكلام الناس دي هتلاقي يعني حاجه عجبه وتشوف هل الكلام ده واقع في الكتاب والسنه ولا لا معظم المصطلحات الصوفيه احنا بنعملها شكلي دراسه للمصطلحات الصوفيه هل لها اصل في القران والسنه ولا ملهاش ونكل لها اصل ايه هو والزياده المخالفه ده فين دي دراسه موسوعيه لألف مصطلح صوفي كل اللي قالوا صوفيه دي مفيده لل جماعه اللي هم عايزين يعني يتخصصوا في مثل هذه الامور بالنسبه للصوفيه ونرجع للموضوع ده وعقاب السافرين يدل على ضغبهم كما قد ثبث بالشهادة والخبرة من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه العبارة اللي بيها بها دي اللي عيدكم تركزوا فيها إذا استوعبتمها خير إن ما كانش نقبلها المحضرة الضائلة إن أنا حاش كده إن أنا طاولت عليها يقول إيه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحنيدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية يكمل ونخلها المحاضرة الجاية أنا بقول نخلها المحاضرة الجاية عشان عشان تقول تبقى أنت جايين كده فيئين وإيه ودهزين لا عارف يقول المحاضرة عارف من كلام صعب واحنا قدامنا كده يعني 3 4 صفحات بالطريقه دي جاهزين وتصبروا خير وبركه ولذلك انا بقول ما حدش يستعيب على اساس اللي بيجي جديد هو اللي بيتعبني انما المجموعه دي لو حضر المره الجايه بنكمل وناخد وقت اطول ان شاء الله عز وجل اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني ويياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا سبحانه الله والحمد لله اشهد ان لا اله الا الله لا استغفرك وليكم السلام عليكم عنوان ايه? عنوان مكان. مكان او. ده الاختناط دعيب قلنا اللي جايب متأخر ولا حدو عايز اسمها المعارس لسات. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه.